Good morning. Vastaa, the bimato. فان اوفى ولون Oh my God. a Oh <laughs> otta uniin والخيل Ding! one ma <تصفيق> والأخرى One thing أيها المستمعون الكرام تنتهي هذه التلاوة المباركة من آية ذكر الحكيم رتلها على حضرتكم المقرئ الأستاذ أبو العنين شاشع ونقلناها إليكم من قصر مشرف العامر قصر العروبة والإسلام قصر حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله المبارك الصباح نائب حاكم الكويت المعظم لنا لقاء معكم آخر في ليلة مقبلة من ليال رمضان المبارك، اي يوم غد ان شاء الله فمن الان وحتى نلتقي ثانية نتمنى لكم اضيب الاوقات واسعدها لحظات وننتقل بكم الى استجهاتنا في دار الاذاعة الكويتية فهيا بنا الى هناك